وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملث الأجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَوَاقِرَ تَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهَا نَزَارًا وَيُولِجُ النَّهَارَ فِيهِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعونهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم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 119. وما ذلك على الله بعزيز 110. ولا تزر وازرة وزر أخرى 111. وإن تدع مثقلة إلى حذها لا يثمل منه شيء ولو كان ذا قربا إن 119. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير